لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب ثلاثة مسالك مخصصة للإنعطاف إلى اليمين في هذه الوضعية حركة الجولان عادية يجب علي اتباع المسلك الأيمن لهذا الاتجاه